سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما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 رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.